اكهُم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين